اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنا في الصف الطالب في المدرسة هذا مختبر هو مدير المدرسة هي في صالة الرياضة هذه مكتبة المعلمة في المختبر الطالبة في المقصف المعلم في غرفة المعلمين